الاربعون النووية من الاحاديث الصحيحة النبوية الحديث الحادي والعشرون قل امنت بالله ثم استقم عن ابي عمرو وقيل ابي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.